وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ نَزُومًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا قَدْ كُنْتُمْ تَكْذِبُونَ وَقَالُوا لَوْ أَنَّ لَنَا مَأْوَىً فَأَجِئْنَا بِهِ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين